بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقات الوقعات ليس وقوعها كاذبا خوف ظهره رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا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 111. على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين Mm hmm. اشتركوا في ابُ الْيَمِينِ فِي <تصفيق> سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَقُلْ حِمَمٌ مِّن قُبُودٍ وَبِوَفَاتِهَا كَثِيرَةٌ وَفَاتِهَا كَثِيرَةٌ لَا مَحْقُوعَةٌ وَلَا مَنْوَعَةٌ وَفُرُشٌ Allah <todd> 126. مال في <تصفيق> سنوار إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ Boom. <sighs> المجمون إلى ميقات يوم 4 117. أفرأيتم ما تمنون 118. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 119. Hy وَلَقَدْ كَرُمْتُمُ النَّعْمَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَكُونُ أَفَغَيْرَ أَيِّ ثَمَّ أُرْزُقُونَ 129. فظلتم تفكهون إنا لم غرون بل نحن المنزلون لو نشاء 122. إن أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 123. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح 119. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو إ النلَ افا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُلْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ต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 حميم ان هذا هو حق قل يطين فسبح باسم ربك العظيم